بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العاشر من شرح بن عقيل على ألفية بن مالك كم وتأين وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت ك كم شخصا سما وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا كم اسم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 أو مئة ككم رجال أو مرة ككم كاي وكذا وينتصب تمييز ذيني أو به من تصب تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور تعشرة أو بمفرد مجرور كمئة نحو كم غلمان ملكتا وكم درهم أنفقتا والمعنى كثيرا من كذا وكأين ومميزها منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر نحو قوله تعالى وكأين من نبي قاتل معه وملكت كذا درهما تعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحو ملكت ملكت كذا كذا درهما ومعطوفا درهما وكم لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان وكذلك تأين بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما الحكاية احكي بأي ما لمنكور سئل عنه به ووقف نحكمال منكور بمن والنون حرك مطلقا واشبعا وقل ومنيني بعد لي الفاني ببنيني وسكن تعدلي وقل من قال اتت بنت منه والنون قبل ت المثنى مسكنه والفتح نزر وصل التاء والالف بمن باثر ذاب نسوة كلف وقل منونى ومنينا مسكنا ان طيفا من قوم فطنا وان تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف ان سئل باي عن منكور مذكور في كلام سابق حقي في اي ما لذلك المنكور من اعراض وتذكير وتانيث وافراد وتثنيه وجمع ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا فتقول لمن قال جاءني رجل أي ولمن قال رأيت رجلا أياً، ولمن قال مررت برجل أي وكذلك تفعل في الوصل نحو أي يا فتى وأيا يا فتى وأيا يا فتى وتقول في التأنيث ايه وفي التثنية أيان وأيتان رفعا وأيين وأيتين جرا ونصبا وفي الجمع أيون وأيات غفعا وأيين وأيات جرا ونصبا وإن سئل عن المنكور المذكور بمن حقي فيه ما له من إعراض وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرف مجانس لها ويحكى فيها ما له من تانيث وتذكير وتثنيه وجمع ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا فتقول لمن قال جاءني رجل منو ولمن قال رأيت رجلا منى ولمن قال مررت برجل مني وتقول في تثنية المذكر منان رفعا ومنين نصبا وجرا وتسكتن النون فيهما ستقول لمن قال جاءني رجلان منان ولمن قال رأيت رجلين منين ولمن قال مررت برجلين منين وتقول للمؤنثة منه رفعا ونصبا وجرا فإذا قيل اتت بنت فقلت منه رفعا وكذا في الجر والنصب وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء نحو منتان ومنتين وإليه أشار بقوله والفتح نزر وتقول في جمع المؤنث منات بالالف والتاء الزائدتين كهندات فإذا قيل جاء نسوة فقل منات وكذا تفعل في الجر والنصب وتقول في جمع المذكر رفعا منون رفعا ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما فإذا قيل جاء قوم فقل منون وإذا قيل مررت بقوم أو رأيت قوما فقل منين هذا حكم من إذا حكي بها في الوقف فإذا وصلت لم يحك فيها شيء من ذلك لكن تكون بلفظ واحد في الجميع فتقول من يا فتى لقائل جميع ما تقدم وقد ورد في الشعر قليلا منون وصلا قال الشاعر أتو فقلت منون أنتم فقال الجن قلت عموا ظلامة فقال منون أنتم والقياس من أنتم انتهى والعلم حكينه من بعد من إن عريت من عاطف بهقترا يجوز أن يحكى العلم بمن إن لم يتقدم عليها عاطف فتقول لمن قال جاءني زيد من زيد ولمن قال رأيت زيدا من زيدا ولمن قال مررت بزيد من زيد فتحكي في العلم المذكور بعد من ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الاعراب ومن مبتدا والعلم الذي بعدها خبر عنها أو خبر عن الاسم المذكور بعد من فإن سبق من عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من الإعراض بل يجب رفعه على أنه خبر عن من أو مبتدأ خبره من فتقول لقائلي جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد ومن زيد ولا يحكى من المعارف إلا العلم فلا تقول لقائل رأيت غلام زيد من غلام زيد بنصب غلام بل يجب رفعه فتقول من غلام زيد وكذلك في الرفع والجر انتهى التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاء الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير أصل الاسم أن يكون مذكرا والتأنيث فرع عن التذكير ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة والتاء أكثر في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف ويستدل على تأنيف ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها وبما أشبه ذلك توصيفه بالمؤنث نحو أكلت كتفا مشوية وكرد التاء إليه في التصغير ككتيفة ويدية انتهى. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشزوز فيه ومن فعيل كقتيل انتبع. موصوفه غالبا التاء تمتنع قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعده ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجولة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة وأشار بقوله ولا تلي فارقة فعول الابيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل وإليه أشار بقوله أصلا واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني وذلك نحو الشكور وصبور بمعنى شاكر وصابر فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور فإذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث نحو ركوبة بمعنى مركوبة وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان أو على مفعيل كامرأة معطير من عطرة المرأة إذا استعملت الطيب أو على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه من شجاعته وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة وأما فعيل فإما ان يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التانيث نحو رجل كريم وامرأة كريمة وقد حذفت منه قليلا قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء نحو هذه ذبيحة ونطيحه وأفيلة أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبع وان لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو مررت بامرأة جريح وبعين سحيل أي مجروحة ومكحولة وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة زميمة أي مذمومة وفعلة حميدة أي محمودة انتهى وألف التأنيث ذات قصري وذات مد نحو أنثى الغري والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن قربى والطول ومرطا ووزن فعل جمعا أو مصطرا أو صفة كشبة وكحبار سمها سباطرة ذكرى وحسي مع الكفرة كذاك خليفة مع الشقارة وعزل غير هذه استندارا قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين أحدهما المقصورة كحبلى وسكرى والثاني الممدودة كحمراء وغراء ولكل منهما أوزان تعرف بها فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة فمن المشهورة فعل نحو أربى للداهية وشعبا لموضع ومنها فعلة اسما كبهما لنبت أو صفة كحبلى والطولة أو مصدرا كرجعة ومنها فعل اسما كبردة لنهر بدمشق أو مصدرا كمرطة لضرب من العدو أو صفة كحيدة يقال حمار حيدة أي يحيد عن ظله لنشاطه قال الجوهري ولم يجئ في نعوت المذكر شيء على فعل غيره ومنها فعل جمعا كفرع جمع صريع أو مصدرا كدعوة أو كشبع وكسل وكسلة ومنها فعالة كحبارة لطائر ويقع على الذكر والأمثى ومنها فعلى كسمها للباطل ومنها فعلة كسبطرة لضرب من المشي ومنها فعلة مصطرا كذكرى أو جمعا كضربة جمع ضربان وهي دويبة كالهرة منتنة الريح كزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبل الثوب وكحجل جمع حجل وليس في الجموع ما هو على وزن فعل غيرهما ومنها فعلة كحسيثة بمعنى الحث ومنها فعلة نحو كفرة لوعاء الطلع ومنه فعلة نحو خليفة للاختلاط ويقال وقعوا في خليطا اي اختلط عليهم امرهم ومنها فعالا نحو شقارى لنفسه انتهى لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء ثم فعالا فعللا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء اخذا لالف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها فمنها فعلاء اسما كصحراء أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء وعلى غير أفعل كديمة هطلاء ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل وقولهم فرس أو ناقة روغاء أي حديدة القياد ولا يوصف بها المذكر منهما فلا يقال جمل أروغ وكمرأة حسناء ولا يقال رجل أحسن والهطل تتابع المطر والدمع وسيلانه يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا ومنها أفعلاء مثلث العين نحو قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعاء بضم الباء وفتحها وكسرها ومنها لا نحو عقرباء لأنثى العقارب. ومنها فعالة نحو قصاصاء للقصاص ومنها لا كقرفصاء ومنها فاعلة كعاشراء ومنها فاعلة كقاصع لجحر من حجرة اليربوع ومنها فعليا نحو كبرياء وهي العظمة ومنها مسعولة نحو مشيوخاء جمع شيخ ومنها فعالة مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو دبوقاء للعذرة وبرساء لغة في البرنساء وهم الناس وقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء هو أي أي الناس هو وكثيرا ومنها فعل مطلق الفاء أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو خيلا للتكبر وجنفاء اسم مكان وسيرا لبرد فيه خطوط صفر انتهى المقصور والممدود اذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالاسف فلنظيره المعلل الاخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى وبحرف إعرابه المبني نحو إذا وبلازمة المثنى نحو الزيدان فإن أرفه تنقلب ياء في الجر والنصب والمقصور على قسمين قياسي وسماعي فالقياسي كل اسم معتل له نظير في الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فاعل فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو أسف أسفا فإن كان معتلا وجب قصره نحو جوي جوا لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره ونحو فعل في جمع فعل بكسر الفاء وفعا في جمع فعل بضم الفاء نحو ميرن جمع مريا ومدن جمع مديا فإن نظيره من نظيرهما من الصحيح. قرب وقرب جمع قرب وقرب لأن جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني والدمى جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحو انتهى وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتأى لما فرغ من المقصور شرع في الممدود وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة نحو حمراء وثساء ورداء فخرج بالاسم الفعل نحو يشاء وبقوله تلي الفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي الفا غير زائدة كماء وآء جمع آئة وهو شجر والممدود أيضا كالمقصور قياسي وسمعي فالقياسي كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو إرعواء وارتا تئاء واستقص استقصاء فإن نظيره من الصحيح انطلق انطلاقا وقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل نحو اعطى اعطاء فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجة وكالحذة هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي وضابطهما ان ما ليس له نظير اضطرد فتحه ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع فمن المقصور السماعي الفتاء واحد الفتيان والحجى العقل والثراء التراغ والسنا الضوء ومن الممدود السماعي الفتاء حداثة السن والسناء الشرف والثراء كثرة المال والحذاء النعي وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة واختلف في جواز مد المقصور فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون إلى الجواز واستدلوا بقوله يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور انتهى كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا آخر مقصوص تثني جعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا. كذا الذي اليا أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى في غير ذا تقلب ون الألف وأولها ما كان قبل قد ألف. الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير فتقول في رجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قل بتياءا فتقول في ملها ملهياني وفي مستقص مستقصياني وإن كانت ثالثة فإن, كان فإن كانت بدلا من الياء كفة ورحا قلبت أيضا ياء فتقول فتياني ورحياني وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل واميلت فتقول في متى علما متيان وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا وقفا قلبت واوا فتقول عصوان وقفوان وكذا ان كانت ثالثه مجهوله الاصل ولم تمل كالى علما فتقول الى وان فالحاصل ان ا المقصور تقلب ياء في ثلاثه مواضع الأول إذا كانت رابعه فصاعدا الثاني إذا كانت ثالثه بدلا من ياء الثالث إذا كانت ثالثه مجهوله الاصل وأميلت وتقلب واو في موضعين الأول إذا كانت ثالثة بدلا من الواو الثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصلي ولم تمل. وأشار بقوله وأولها ما كان قبل قد أليك إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور أعني قلب الألي ياء أو واو لحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الباب وهي الألف والنون المكسورة رفعا والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصبا انتهى وما كصحراء بواو ثنية ونحو علباء كساء وحيا بواو وهمز وغير ما ذكر صحح وما شد على نقل قصر لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في الكلام على ذكر كيفية تثنية الممدود والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو الإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واوا فتقول في صحراء وحمراء صحراوان وحمروان وإن كانت للإلحاق كعلباء أو فذلا من أصل نحو كساء وحياء جاز فيها وجهان أحدهما قلبها يا واو فتقول علبا و كساء وحياء والثاني ابقاء الهمزة من غير تغيير فتقول علبا وكساءان كساء والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة وإبقاء الهمزة في المبدلة من أصلا أولى من قلبها واو وإذا كانت الهمزة الممدودة اصلا وجب إبقاؤها فتقول في قراء ووضاء قراءاني ووضاءاني وأشار بقوله وما شذ على نقل قصير إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع كقولهم في الخوزل الخوزلاني والقياس الخوزليان وقولهم في حمراء حمراياني والقياس حمراواني انتهى واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذتا ألزمن تنحيه إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير فتقول في زيد زيدون وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياء وضم ما قبل الواو وكثر ما قبل الياء فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جرا ونصبا وإن جمع المندود هذا الجمع عومل معاملته في التثنية فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق جاز فيه وجهان إبقاء الهمزة وإبذال هواوا فيقال في كساء علما كساءون وكساوون وكذلك علبا وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها فتقول في قراء قراءون وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف ألفه إذا جمع بالواوي والنون وتبقى الفتحة دالة عليها فتقول في مصطفى مصطفون رفعا ومصطفين جرا ونصرا بفتح الفاء مع الواوي والياء. وإذا جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية فتقول في حبلة حبليات وفي فتى وعصى علمي مؤنة فتيات وعصوات وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها فتقول في فتاة فتيات وفي قناة قنوات والسالم العين الثلاثي يثمن أنل اتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد روو إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقا فتقول في دعد دعدات وفي جفنة جفنات وفي جمل وبسره جملات وبسرات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسر الفاء والعين ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح فتقول جملات وجملات ويسرات ويسرات وهندات وهندات وكسرات وكسرات ولا يجوز ذلك بعد الفتحة بل يجب الإتباع واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر علم المؤنث وبالاسم عن الصفة كضخمة وبالصحيح العين من معتلها كجوزة وبالساكن العين من محركها كشجرة فإنه لا إتباع في هذه كلها بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع فتقول جعفرات وضخمات وجوزات وشجرات واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر، فإنه لا يجمع بالألف والتاء. ومنع إتباع نحو زروه وزبية وشذ كسر جروه. يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسورا الفاء وكانت لامه واو، فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء. فلا يقال في ذروة ذريوات بكسر الفاء والعين استفغالا للكسره قبل الواو بل يجب فتح العين أو تسكينها، فتقول زروات أو زروات، وشذ قولهم جريوات بكسر الفاء والعين، وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء نحو زبيا، فلا تقول زبيات بضم الفاء والعين استثقالا للضمه قبل الياء، بل يجب الفتح أو التسكين، فتقول زبيات أو زبيا ونادر أو ذو غير ما قدمته أو لاناس انتمى يعني أن ما جاء من جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا أو ضرورة أو لغة لقوم فالأول كقولهم في جرو جروات بكسر الفاء والعين والثاني كقوله وحملت زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشي يداني فسكن عين زفرات ضرورة والقياس فتحها اتباعا والثالث كقوله ذيل في جوزة وبيضة ونحوهما جوزات وبيضات بفتح الفائ والعين والمشهور في لسان العربي تسكين العين إذا كانت غير صحيحة انت جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال أو مقدر كفلك للمفرد والجمع والضمة التي في المفرد كضمة قفل والضمة التي في الجمع كضمة أسدين وهو على قسمين جمع قلة وجمع كثرة فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية وقد يستعمل كل منهما في موضع الاخر مجازا وأمثلة جمع القلة أفعلة كأسلحة وأفعل كأفلس وفعلة كفتية وأفعال كأفراس وما عدا هذه الأربعة من أمثلة جموع التفسير فجموع كثرة وبعض ذي بكثرة وضعني في كأرجل والعكس جاء كفص فيه قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئذة وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجل ورجال وقلب وقلوب لفعل نسما صح عينا افعل وللرباعي اسم أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتانيث وعد الاحرف أفعل جمع لكل اسم ثلاثيا على فعل صحيح العين نحو كلب وأكلب وظبي وأظب وأصله أظبي فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار أظبي فعمل معاملة قاض وخرج باسم الصفة فلا يجوز ضخم وأضخم وجاء عبد وأعبد لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين وشذ عين وأعين وثوب وأثوب وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مدة مده عناق وأعنق ويمين وأيمني وشد من المذكر شهاب وأشفب وغراب وأغرب وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان قد سبق أن أفعلا جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين وذكر هنا أن ما لم يطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال وذلك كثوب وأثواب وجمل وأجمال وعضض وأعضاد وحمل وأحمال وعنب واعناب وإبل وأبال وقفل وأقفال وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فشاذ كفرخ وأفرخ. واما فعل فجاء بعضه على افعال كرطب وارطاب والغالب مجيئه على فعلان كصرد وصردان ونغر ونغران في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد والزمه في فعال نو فعال مصاحبي تضعيف نو إعلالي أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرفة وعمود وأعمدة والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وثناء وأثنية. فعل لنحو أحمر وحمرى وفعلة جمعا بنقل يدرى من أمثلة جمع الكسرة فعل وهو مضطرد في كل وصف يقول المذكر منه على أفعل والمؤنث منه فعلاء نحو أحمر وحمر وحمراء وحمر ومن أمثلة جمع القلة فعلة ولم يضطرد في شيء من الأبنية وإنما هو محفوظ ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية وصبي وفعل لسم رباعي بمد قد زيد قبل لا منعلى لم فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قزال وقزل وحمار وصمر وكراع وقرع وزراع وزرع وقضيب وقضب وعمود وعمود, وعمود وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفاً فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحجج وإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير وسرور وذلول وذلول ولم يسمع من المضاعف الذي مدته ألف سوى عنان وعنن وحجاج وحوج ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لسم على فعلة أو على فعلة أنس الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لسم على فعلة نحو كثرة وكثر وحجة وحجج ومرية وميراً وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحن وحلية وحلن في نحو رام ذو الطراد فعلة وشاع نحو كامل وكملة ومن أمثلة جمع الكثرة فعله وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل لامل مذكر عاقل كرام ورمات وقاض وقض وقضات ومنها فعل وهو مضطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكمل وساحر وسحره واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة للتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل فعل لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لوص على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتل وجريح وجرح وأسير وأسر ويحمل أو يحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فعل كزمن وزمنا ومن فاعل كهالك وهلك ومن فاعل كميت وموتى وأسعل نحو أحمق وحمق لفعل, لفعل اسما صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قل له. من أمثلة جمع الكثرة فعله وهو جمع لفعل اسم من صحيح اللام نحو قرط وقرط ودرج ودرج وقوز وكوز وكوزة. ويحفظ في اسم على فعل نحو قرد وقرد أو على فعل نحو غرد وغرد وفعل لفاعل وفائلة وصين نحو عادل وعابلة ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من ندر من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة نحو ضارب وضرب وصائم وصوم وضاربة وضرب وصائمة وصوم ومنها فعال وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر نحو صائم وصوام وقائم وقوام وندر فعل وفعال في المعتل اللام المذكر نحو غاز وغزة وسار وسرا وعاف وعفا وقالوا غزاء في جمع غاز وسراء في جمع سار وندر أيضا في جمع فاعلة كقول الشاعر ابصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد يعني جمع صاده فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه اليا منهما من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مضطرد في فعل وفعلة اسمين نحو كعب نحو كعب وكعاب وثوب وثياب وقصعة وقصار أو الصين نحو صعب وصعاب وصعبة وصعاب وقل فيما عينه ياء نحو ضيف وضياف وضيعه وضيا وفعل ايضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال او يكن مضعفا ومثل فعلي ذتا وفعل مع فعل فقد لي اي اضطرد ايضا فعال في فعل وفعله ما لم يكن لامها معتلا او مضاعفا نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وتمرة وثمار واطرد أيضا فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح واحترز من المعتل اللام كفتا ومن المضعف كفلا وفي فعيل وصفاعل ورد كذاك في أنساه أيضا اطرد واضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض وشاع في وصف على فعلانة أو أنثيه أو على فعلانة ومثله فعلانة والزمه فيه نحو طويل وطويلة تفي أي واضطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلانه أو على فعل نحو عطشان وعطاش وعطش وعطاش وندمانة وندام وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانه نحو خمصان وخماص وخمصانه وخماص والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال انتهى وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفا وفعل له للفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع معما ضاهاهما وقل في غيرهما ومن أمثلة جمع الكثرة فعول وهو مضطرد اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول وهو ملتزم فيه غالبا واضطرد فعول أيضا اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس أو على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس وضروس أو على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود وبرد وبرود ويخفض فعول في فعل نحو أسد وأسود ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له ولم يقيده بالطراب وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فعلاناً وهو مضطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلمان وغراب وغربان وقد سبق أنه مضطرد في فعل كصرد وسردان واضطرد فعلان أيضا في جمع معين واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتيجان وقل فعلان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 ومن أمثلة جمع الكسرة فعول وهو مضطرد في اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول وهو ملتزم فيه غالباً واضطرد فعول أيضاً في اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس أو على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس وضروس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 من أبنية جمع الكثرة فعلان وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان أو على فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيف وروفان أو على فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان ولكريم وبخيل فعل. كذالك ما ضاهاه ما قد جعلا وناب عنه افعياء لا من ومضعف وغير ذاك قل من أمثلة جمع الكثره فعلا وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفه لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء وأشار بقوله كذا لما ضاهاهما إلى أن ما شابه فعيلا في كونه دالا على معنى هو كالغيزة يجمع على فعلاء نحو عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد وأشداء وولي وأولياء وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وأنصباء وهين وأهنا انتهى فوائل لفوعل وفاعل وفاعلة مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعلاء وشد في الفارس مع ما مات له. من أمثلة جمع الكثرة فواعل وهو لسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو على فاعل نحو طابع وطوابع أو على فاعل نحو قاصع وقواصع أو على فاعل نحو كاهل وكواهل وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل انتان كان لمؤنة عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر ما لا يعقل نحو صاهل وصواهل فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشذ فارس وفوارس وسابق وثوابق وفواعل ايضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصاحب وفاطمة وفواطم وبفعائل جمع فعالة وشبهه ذاتاء نوم من أمثلة جمع الكسرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائب وحلوبة وحلائب أو مجردا منها نحو شمال وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز وبالفعالي والفعالة جمعا صحراء والعذراء والقيستبعا من أمثلة جمع الكثرة فعالي وفعالة ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحاري وصحارا أو صفة كعذراء وعذاري وعذارة واجعل فعالية لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب من أمثلة جمع الكثرة فعالي وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب نحو كرسي وكراسي وبردي وبرادي ولا يقال بصري وبصري وبفعالل وشبهه نطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير من غير ما مضى ومن خماسي جُرِدَ لَا خِرَمْ فِي بِلْقِياسِ وَالرَّابِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ تَمَّ العَدَدُ وَزَائِدَةَ العَادِ الرَّبَاعِ احذفهما لم يكنَ لينا إثره الذي ختما من أمثلة جمع الكسرة فعالل وشبه وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان فيجمع بفعلل كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرث وبرات ويجمع بشبهه كل سن رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخرا في ذي القياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعال لقياسا ويحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخوار في خورنق وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كانون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال فرزق فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع نحو خوار وفراز. فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجوز حذفه بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفرجل سفارج ولا يجوز سفارل وأشار بقوله وزائد العاد الرباع البيت. إلى أنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر فتقول في سبطرة سباطر وفي فدوكس فداكس وفي مذحرج دحارج فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحدث بل يجمع الاسم على فعاليل نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير والسين والتا من كمستدع ازل إذ ببن الجمع بقى هما مخل والميم أولى من سواه بالبقى والهمز واليا مثله ان سبقا إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعال وفعليل حذفت الزيادة فإن أمكن جمعه على احتصيغتين بحذف بعض الزوائد وإبقاء البعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثانية أن لا يكون كذلك وال والأولى هي الم ستأتي في البيت الذي في آخر الباب ومثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداع فتحدف السين والتاء وتبقي المين لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد ويلندد ألاد ويلادة. فتحذف النون وتبقي الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتصدرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دال لين على معنى نحو أقوم, أقوم ويقوم بخلاف النون فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا والالندد واليلندد الخصم يقال رجل أندد ويلندد أي خصم مثل الألد والياء ال الواو احذف جمعتما كحيزبون فهو حكم حتم اذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف احداهما يتاتى معه صيغه الجمع وحذف الاخرى لا يتاتى معه ذلك حذف ما يتاتى معه صيغه الجمع وابقي الاخر فتقول في حيزبون حذارين فتحذف الياء وتبقي الواو فتقلب ياء لسكونها وانتسار ما قبلها وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغني حذفها عن حذف الياء لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع والحيزبون العجوز وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرندا سراند بحذف الألف وإبقاء النون وسراد بحذف النون وإبقاء الألف وكذلك علندا فتقول علاند وعلاد ومثلهما حرنطى تقول حبانط وحباط لأنهما زيادة زيدت معا للإلحق بسفرجل ولا مزية لإحتاهما على الأخرى وهذا شأن كل زيادتين زيدتان للإلحق والسرندا الشديد والأنثى سرندات والعلندا بالفتح الغليظ من كل شيء وربما قيل جمل علندا بالضم الحبنطة القصير البطين يقال رجل حبنطا بالتنوين وامرأة حبنطات انتهى التصغير فعيل نجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا فعيل مع فعيل فعي لما ساقك جعل درهم درهما إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنه ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا فتقول في فلس فليس وفي قذا قذي وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير فأنت فأمثلة التصغير ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعل وفعي وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيعل أو على فعيل عل توصل إلى تصغيره بما سبق أن يتوصل به إلى تكسيره على فعالل أو فعاليل من حذف حرف أصري أو زائد فتقول في سفرجل سفيرج كما تقول فارج وفي مستدع مديع كما تقول مداع فتحذف في التصغير ما حذفت في الجمع وتقول في علند عليند وإن شئت قلت عليد كما تقول في الجمع علاند وعلاد وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف أي يجوز أن يعوض مما حذف في التصغير أو التفسير ياء قبل الآخر فتقول في سفرجل سفيرج وسفاريج وفي حبنط حبينيط وحبانيط وحائد عن القياس كلما قال في البابين حكم الرسمة أي قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه كقولهم في تصغير مغرب مغيربان وفي عشية عشيشيه وقولهم في جمع رهط أراهط وفي باطل أباطيه لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث نو مدته الفتح حتم كذا كما مدت أفعال سبق أو مدة سكران وما به التحق أي يجب فتح ما ولي ياء التصغير إن وليته تاء التأنيث أو, ألف أو ألفه المقصورة أو المندودة أو ألف أفعال جمعا أو ألف فعلان الذي مؤنثه فعلا فتقول في تمره ثميرة وفي قبلة حبيلى وفي حمراء حميراء وفي أجمال اجيمال وفي سكران سكيران فإن كان فعلان من غير باب سكران لم يفتح ما قبل ألفه بل يكسر فتقلب الألف ياء فتقول في سرحان سريحين كما تقول في الجمع سراحين ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراض فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير فإن كان حرف إعراض حرك بحركة الإعراض نحو هذا فليس ورأيت فليسا ومررت بفليس وألف التأنيث حيث مدة وتاؤه منفصلين عدة. كذا المزيد اخرا للنسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلانا من بعد اربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلى لا يعتد في التصغير بألف التأنيث الممدودة ولا بتاء التأنيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالالف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصحيح ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عياء التصغير بحرفين أصليين فيقال في جخدباء باء. جخيدباء وفي وفي حنظلة حنيظلة وفي عبقري عبيقري وفي بعيل بعيلبك وفي عبد الله عبيد الله وفي زعفران زعيفران وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمات مسيلمات انتهى وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت وعند تصغير حبار خير بين الحبير فدري والحبير أي إذا كانت ألف التأنيث للمقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاءها يخرز البناء عن مثال فعيعل أو فعيل؟ فعي فتقول في قرقر قريقر وفي لغيزا لغيغيز فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث فتقول في حبارة حبيرا، وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة فتقول حبير واردد لأصل ثانيا لينا فقيمة صير قويمة تصب وشد في عيد للجمع من ذا تصغير علم والالف الثاني المزيد يجعل واوان كذا ما الأصل فيه يجهل أي إذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين وجب رده إلى أصله فإن كان أصله الواو قل بواوا فتقول في قيمة وفي باب بويب وإن كان أصله الياء قل بياء فتقول في موقن مييق وفي, وفي ناب نييب وشد قولهم في عيد عييد والقياس عويد بقلب الياء واوا لأنها أصله لأنه من عاد يعود فإن كان ثاني الاسم المصغر ألفا مزيدة أو مجهولة الأصل وجب قلبها واوا فتقول في ضارب ضويرب وفي عاج عويج والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير فتقول في باب أبواب وفي ناب أدياب وفي ضاربة ضوارب وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء أو ثنائيا ملتبسا بها أو ثلاثيا مجردا عنها فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصير ما نقص منه فيقال في دم دمي وفي شفة شفيهة وفي عده وعيد وفي ماء مسمى به به موي وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظه ولم يرد إليه شيء فتقول في شاك السلاح شويك ومن بترخين يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعتفى من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيه فيقال في المعطف عمد حميد وفي حبلة حبيلة وفي سوداء سويده، وإن كانت أصوله أربعة صغير على فعيل، فتقول في قرطاس قريطس وفي عصور عصير. واختنبت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بالتايرادا لبسي كشجر وبقر وخمسي وشذت ركن دون لبس وندر. لحاق في فيما ثلاثيا كثر إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس وشذ حذفها حينئذ فتقول في سن سنين وفي دار دويرة وفي يد يدي فإن خيف اللبس لم تلحق التاء فتقول في شجر وبقر وخمس شجير وبقير وخميس بلاتا إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميس، لالتبس بفصغير شجرة وضقرة وخمسة المعدود به مذكر ومما شذ فيه الحذف عند أمن اللبس قولهم في زود وحرب وقوس ونعل زويد وحريب وقويس ونعيل وشذ أيضا لحاق التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقولهم في قدام قديديمة انتهى وصغروا شذوذن التي وذا مع الفروع منها تاوتي التصير من خواص الأسماء المتمكنة فلا تصغر المبنيات وشذ. تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه قالوا في الذي اللذية وفي التي اللتي وفي ذا وتا ذي وتيا انتهى النسب يا أنك يا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك جعل آخره ياءا مشددة مكسورا ما قبلها فيقال في النسب الى دمشق دمشقي والى تميم تميمي والى احمد احمدي ومثله مما حواه حذف وتاء تانيث او مدته لا تثبت وان تكن تربع ذاتان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كياء الكرسي في كونها مشدده واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها فيقال في النسب إلى الشافعي شافعي وفي النسب إلى مرمي مرمي وكذلك إذا كان آخر الاسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب فيقال في النسب إلى مكة مكي ومثل تاء التأنيث في وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا كحبار وحباري أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه كجمز وجمزي وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه كحبلة جاز فيها وجهان أحدهما الحذف وهو المختار فتقول حبلي والثاني قلبها واو فتقول حبلوي لشبهها الملحق والأصلي ما لها ولالأصلي قلب يعتمى والألث الجائز أربعة أزل كذاك يل منقوص خامسا عزل والحذف في اليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة ك, ك... وحذرك وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة كعلقا وعلقي وعلقوي ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث وأما الالف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا كعصا وعصوي وفتا وفتوي وإن كانت رابعة قلبت أيضا كملهوي وربما حذفت كملهي والأول هو المختار وإليه أشار بقوله وللأصلي قلب يعتم أي يختار يقال اعتميت الشيء أي اخترته وإن كانت خامسة فصلة وجب الحذف كمصطفي في مصطفى وإلى ذلك أشار بقول جائزة أربعا أزل وأشار بقوله كذاك يا المنقوص إلى آخره إلى أنه إذا نسل إلى المنقوص فإن كانت ياؤه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها نحو شجوي في شجن وإن كانت رابعة قذفت نحو قاضي في قاض وقد تقلب واوا نحو قاضوي وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها كمعتدي في معتد ومستعلي في مستعل والحذركة القراد والأنثى حبركات والعلق نبت واحده علقات انتهى وأولد القلب في وفعل عينه مفتح وفعل إذا قلبت ياء المنقوص واو وجب فتح ما قبلها نحو شجوي وقاضوي وأشار بقوله وفعل إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد وجب التخفيف بجعل الكسرة فتحة قال في أري وفي دؤيل دؤالي وفي إبل إبلي, إبلي انتهى وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب فيقال في الشافعي شافعي وفي مرمي مرمي وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا والأخرى زائدة فمن العرب من يكتفي بحذف الزائدة منهما ويبقي الأصلية ويقلبها واوا فيقول في المرمي مرموي وهي لغه قليله والمختار اللغة الأولى وهي الحذف سواء كانت زائدتين ام لا فتقول في الشافعي شافعي وفي مرمي مرمي انتهى ان فتح ثانيه يجب وردده عنه قلب قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واو ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير وإن كان بدلا من واو قل بواوا فتقول في حي حيوي لأن لأنه من حييت. وفي طي طووي لأنه من طويته انتهى وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية أو جمع تصحيح فإذا سميت رجلا زيداني وأعربته بالالف رفعا وبالياء جرا ونصدا قلت زيدي وتقول فيمن اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف زيدي وفيما اسمه هندات هندي انتهى وثالث من نحو طيب حذف وشد طائي مقولا بالألف قد سبق أنه يجب كسر ما قبل يا إنسى إذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء وجب حذف الياء المكسورة فتقول في طيب طيبي وقياس النسب في طيء طيئي لكن تركوا القياس وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا فلو كانت الياء المضغم فيها مفتوحة لم تحذف نحو هبيخي في هبيخ والهبيخ الغلام الممتلئ والأنثى هبيخة وفعلي في فعلة تلزم وفعلي في فعلة حتم يقال في النسب إلى فعلة فعلي بفتح عينه وحذف يائه إن لم يقم معتلا العين ولا مضاعفا كما يأتي فتقول في حنيفة حنفي ويقال في النسب إلى فعلة فعلي بحذف الياء إن لم يكن مضاعفا فتقول في جهينة جهني وألحق معللا من عريا من المثالين بمتا يعني يعني أنما كان على فعيل أو فعيل بلا تاء وكان معتلا فحكمه حكم ما فيه التاء في وجوب حذف يائه وفتح عينه فتقول في عدي عدوي وفي قصي قصوي كما تقول في أمية أموي فإن كان فعيل وفعيل صحيح اللام لم يحدث شيء منهما فتقول في عقيل عقيلي وفي عقيل عقيلي انتهى وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة يعني أن ما كان على فعيلة وكان معتل العين أو مضاعفا لا تحذف ياؤه في النسب فتقول في طويلة طويلي وفي جليلة جليلي وكذلك أيضا ما كان على فعيله وكان مضاعفا فتقول في قليلة قليلي وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب حكم همزة المندود في النسر كحكمها في التثنية فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واو والنحو حمراوي في حمراء او زائدة للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل النحو كساء فوجهان التصحيح نحو علبائي وكسائي والقلب نحو علباوي علباوي وكساوي أو أصلاً فالتصحيق لغير نحو قرأي في قراء انتهى ونسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمما إضافة مبدوءة ببن أوب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سواها ذنسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركبا تركيب جملة أو تركيب مزج قذف عجوزه وألحق صدره يا النسب فتقول في تأبط شرا تأبطي وفي بعلبك بعلي وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو ابا أو كان معرفا بعجوزه خذف صدره وألحق عجوزه يا النسب فتقول في ابن الزبير زبيري وفي أبي بكر بكري وفي غلام زيد زيدي فإن لم يكن كذلك فإن لم يخف لبس عند حذف عجوزه خذف عجوزه ونسب إلى صدره فتقول في امرئ القيس وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلي وقيسي انتهى واجبرد رد اللام ما منه حذف جوازا لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية إذا كان المنسوب فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية أو لا فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه فتقول في يد وابن يدوي وبنوي أو ابني ويدي كقولهم في التثنية يدان وبنان وفي يد علما لمذكر يدونه وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب، فتقول في أب وأخ وأخت أبوي وأخوي، كقولهم ابواني واخواني وأخوات. انتهى. وبأخ أخت وبابن بنتا الحق يونس أبا حذفتا. مذهب الخليل وسيبويه رحمه الله تعالى الحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف فيقال أخوي وبنوي كما يفعل ذلك بأخ وابن ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما فتقول أختي وبنتي انتهى وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذولين كلا ولائي إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه فتقول في كم كمي وكمي وإن كان حرفا معتلا بالواو وجب, وجب تضعيفه فتقول في لو لوي وإن كان الحرف الثاني ألفا ضعفت وابدلت الثانية همزة فتقول في رجل اسمه لا لائي ويجوز قلب الهمزة واو فتقول لاوي انتهى وإن يكن كشية ملفا عدم فجبره وفتح عينه التزم إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء فلا يخلو إما أن يكون صحيحاً لامي أو معتلها فإن كان صحيحها لم يرد إليه المحذوف فتقول في عدة وصفة عدي وصفي وإن كان معتلها وجب الرد ويجب أيضا عند سيبويه رحمه الله فتح عينه فتقول في شية وشوي انتهى والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جيء بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض فرضي هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم فإن جرى مجراه كأنصار نسب إليه على لفظه فتقول في أنصار أنصاري وكذا إن كان علما فتقول في أنمار أنماري انتهى ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقبل يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تامر ولاب أي صاحب تمر وصاحب لبن وببنائه على فعال في الحرف غالبا كبقال وبزار وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا وجعل منه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا نحو رجل طعم ولبس أي صاحب طعام ولباس وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار انتهى وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه قطصرا أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواد النسب يحفظ ولا يقاس عليه كقولهم في النسب إلى البصرة بصري وإلى الدهر دهري وإلى مروزي انتهى الوقف تنوين نثر فتح نجع الألفة وقفن وتل وغير فتح نحذفة أي إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة ابدل الفا ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا وما فتحته لغير الإعراب كقولك في ايها وويها إيها وويها وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة وسكن ما قبله كقولك في جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد واحدث لوقف في سوى الطرار صلة غير الفتح في الاضمار وأشبهت إذا منونا النصب فألفا في الوقف نونها قلب إذا وقف على هائل الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة النحو مررت به خذ فقصلتها ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة وإن كانت مفتوحة النحو هند الرأيتها ووقف على الألف ولم تحذف وشبه إذا بالمنصوب المنون فأبدل نونها ألفا في الوقف انتهى وحذف المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو المرن لزوم رد اليقط في إذا وقف على المنقوص المنون فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضية وإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي فتقول هذا قاض ومررت بقاض ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي فإن كان المنقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى أو الفاء كيفي علما لم يوقف إلا بإثبات الياء فتقول هذا مري وهذا يفي وإليه أشار بقوله وفي نحو مر لزوم رد يقتفي فإن كان المنقوص غير منون، فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة نحو رأيت القاضي وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي وغيرها التأنيث من محركه سكنه أو قف رائم التحرك او اشمن الضمة اوقف مضعفا ما ليس همزا او عليلا انقفا محركا وحركات ننقلا لساكن تحريكه لن يحضلا اذا اريد الوقف على الاسم المحرك الاخر فلا يخلو اخره من ان يكون هاء التأنيف او غيرها فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون كقولك في هذه فاطمة أقبلت هذه فاطمة وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل فالروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفيه والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير ولا يكون إلا فيما حركته ضمة. وشرط الوقف بالتضعيف ألا يكون الأخير همزة كخطأ ولا معتلا كفتى وأن يلي حركة كالجمل فتقول في الوقف عليه الجمل بتشديد اللام فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف كالحمل والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة نحو هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف عليه بالنقل كجعفر وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف نحو باب وإنسان ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقل مذهب الكفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضرب وهذا الردء ورأيت الردء ومررت بالردء في الوقف على الردء ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا فيجوز عندهم رأيت الردا ويمتنع رأيت الضرب ومذهب الكوفيين اولى لأنهم نقلوه عن العرب والنقل أي يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك إلا إن كان الآخر همزة فيجوز فعلى هذا يمتنع هذا العلم في الوقف على العلم لأنه فعلا مفقود في كلامهم ويجوز هذا الردء لأن الآخر همزة في الوقف تاء تأنيث لإسم هاج علم